السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم معنا في هذه السلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين تقدم الحديث الحديث <تصفيق> الثام تقدم الحديث الثامن والعشرون وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمه إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد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 الخزانه المقفله والمفاتيح جمع مفتاح فشبه الأمور المغيبه عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر في المخازن والخزائن المستوثق عليها بالاقفال بحيث لا يعلم ما فيها الا الذي بيده مفاتحها فلا يعلم الغيب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 خزائنه والطرق الموصلة اليه لا يملكها الا هو ولا يطلع عليها الا من شاء يطلع على ما يشاء منها من شاء لانها كلها لا يطلع عليها الا الله والغيب نوعان واقع ومستقبل فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا ولذلك قد نعلم نحن هنا في هذا المسجد أشياء لا, يعلم لا يعلمها الناس في العالم هذا طبيعي لكن ممكن بوسائل الاتصالات مثلا النقل المباشر تعلم لأناس بعيدين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 في أشياء لا يعلمها إلا الله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ففي أشياء حدثت في الماضي لكن غاب علمها عن الحاضرين غاب علم عن الحاضرين هذه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 يوجد أشياء فيه لا يعلمها البشر يوجد أماكن في قيعان المحيطات ما مر علمها على أحد من البشر تحدث الآن تحدث الآن أشياء في البحار في باطن الأرض في السماوات ما يعلمها البشر تحدث الآن كذلك الآن في غيب بالنسبة لنا نحن البشر في غيب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 إلا كما قلنا من شيء يريده الله فيخبر به الملائكة أو يأمر به الملائكة فينقل بعض إلى بعض فيسمعه بعض مسترقي السمع من الجن والشياطين فيلقونه إلى الكهان في الأرض فيخلطون مع مع الواحد مع المعلوم الواحد الصحيحه تسعة وتسعين كذبة لكن بعضها لا يتمكن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 ذكر هذا ابن رجب في فتح الباري والعيني في عمدة القاري والقسطلاني في إرشاد الساري وهذا بدليل أنه ذكر في بعض الروايات مجيء المطر ضمن الخمس ولم يذكر فيها علم الساعة طيب إذن وعلم الساعة مؤكدنا منها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 وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما والنبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي يوم القيامه في الشفاعه الكبرى في مقام المحمود ويسجد تحت العرش سجدة طويلة فيفتح الله به عليها فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يعلمه احد قط من قبل، يعني أنواع من المحامد والأذكار ما عرفها لا ملك ولا بشر ولا نبي، فيحمده عليه الصلاة والسلام بها أنواع من المحامد، حتى يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفعت شفعة، هذه الخمس جاء تفسيرها كما في بعض الروايات في قوله تعالى.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 شقي أو سعيد فيؤمر بكسب رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد رابعاً لا تدري نفس ماذا تكسب غداً يعني في دنياها وأخرها خامساً وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو في بلد آخر في مسقط رأسه أو بعيدا عنه في ذر في بحر في جو قد يموت في الجو لا علم لأحد بذلك إلا الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد ما يكون في غد يعني من خير أو شر من حرب أو سلم زلزال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 رواه البخاري فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من القول الباطل لانه لا يعلم الغيب الا الله وما رضي النبي عليه الصلاه والسلام ان تقول جاريه في نشيدها وفينا نبي يعلم ما في غدي لأنه لا يعلم الغيب الا الله مرقات المفاتيح وقول عليه الصلاه والسلام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 قال أي ربي أذكر أو أنثى أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري وسلم كم جنين تحمل به الإناث في العالم يوميا لحظيا هذه اللحظة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 ما تغيض الأرحام ما ينقص حملها عن ستة عن تسعة أشهر ممكن يولد قبل التسعة بيوم يومين اسبوع عشر أيام يمكن سبعة, سبعة أشهر صح سبعة أشهر وقد يكون لستة نادرا والزيادة زيادة عليه كما يقولون مثل الآن البنت أول, أول ما تحمل المرأة الزوجة في أول حملها أول ولد لها يكون يتعدى التسعة غالبا يعني يتعدى التسعة يزيد على تسعة أشهر بعض الايام سبحان الله وقيل النقصان الثقت والزيادة تمام الخلق وكل شيء عنده بمقدار فلا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص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 الا يعلمون ما فيها الا يعلمون اذكر ام انثى الا يعلمون في جنين ولا لا الا يعلمون هل في نقص ام لا فهل يتعارض هذا مع الايه والحديث الجواب لا تعارض البتة فان الله قال يعلم ما في الارحام ما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 قالوا طلع اثنين وين قال كان وفي واحد متخبي وراء الثاني والأشعة ما شافته طيب الله عز وجل ما عنده نسبة خطأ ولا خطأ ثم هل أنتم تعلمون أنه سيحدث إجهاب أو سينزل سليما ما تعلمون هل تحصل لكم مفاجاه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 الزمن يمضي رغما عنك لا يعلم احد متى يموت ولا باي ارض يموت قال الشيخ العثمين رحمه الله حدثني احد إخواني الثقات انهم كانوا في سفر الحج على الإبل وكان معهم رجل من القصيم معه امه يمرضها فتاخر عن القوم في اخر الليل فارتحل الناس ومشوا وبقي مع امه يمرضها القافله قافله الابن مسد ولما اصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدري الى اين اتجهوا يقول فسلك طريقا بين هذه الجبال فاذا هو وقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قله فسالهم اين طريق كذا قالوا انت بعيد عنهم لكن نوخ البعير واجلس عندنا ونحن نوصلك. قال فنزل وأنزل أمه. فما هي إلا أن اضطجعت على الأرض فوفتها المنيه وقبض الله روحها. يقول الشيخ انظروا كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج ليتيه أثناء الطريق وينزل إلى مكان.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 وصح عن خيثم بن عبد الرحمن وهو ثقات التابعين لكن الرواية هذه ليس لها حكم الرفع لأنه ليس صحابيا اجدر بها أن تكون من الإسرائيليات وحدثوا عن بني اسرائيل ما لم يكن منكر أو باطل قال روية أن ملك الموت دخل إلى سليمان عليه السلام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 هذا من, هذا من علم الله طيب وأحوال الطقس معرفة أحوال الطقس ونزول الأمطار وهبوب الرياح إلى أخلي والحرارة نقول هذا ليس من التنجيم ولا علم الغير وإنما هذه دراسات مبنية على أمور حسية وتجارب ونتائج أجهزة وقياسات سرعة الرياح نوعية السحاب ونحو ذلك هم بالتجربه والعاده والخبره السابقه يخبرون باشياء ثم قد تصيب وقد تخيب يقولون أمطار يمكن ما ينزل شيء يقولون غزيره يمكن ما تكون غزيره وقوله عليه الصلاه والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله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 وفي خمس دول بأمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة ابتداء من يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام ارتقابا لنهايه العالم وما صار شيء وكلام كم مرة سيرتطن بالأرض جسم صلب سيقلب الأرض راسا على عقب وسيكون في نهايه البشرية يسوي استبيانات واستفتاءات ودراسات قالوا عشرة في المئة من سكان الولايات المتحدة يؤمنون بذلك الله عز وجل قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغته إن الله عنده علم الساعة ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله فمن زعم أن الساعة تقوم يوم كذا سنة كذا حدد العدل نحن نعلم انها تقوم يوم الجمعة صباحا هذه أكيدة ما يبغى لها يعني ما, ما فيها يعني يوم الجمعة صباحا يعني الساعة لن تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا يوم الجمعة صباحا لكن أي جمعة من أي أسبوع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 روى البخاري المسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حاثا على العمل إن قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فسيلة نخلة صغيرة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغلسها فليفعل رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحديث صحيح طيب الحديث التاسع والعشرون قال عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأث أطت من عظمة رب العالمين أطت السماء أطت أطيطاً وحق لها أن تأث ما فيها موضع أربع أصابع موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله الحديث رواه الترمذي التنويذي ماجه وصححه الحاكم وحسنه الألباني لا يعلم جنود الله إلا الله وما يعلم جنود ربك الا هو والملائكة خلق كثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل طبعا البيت المعمور هذا في السماء مسامس للبيت الحرام في الأرض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 قال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك لا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فأخبرنا عليه والسلام أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة يتعبدون لربهم تعظيما لجلاله واداء لحقه وانقيادا لأمره وهم صنوف من العبادة وهم في صنوف من العبادة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 قال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إذن ما في ملك إلا له موضع مخصوص في السماوات ومقامات في العبادة يقوم بها وإنا لنحن الصافون صفوفا في العبادة ألا ترى أو ألا تسمع ما قال عليه الصلاه والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويترافصون في الصف ما يمكن يبدؤون بصف وقبله صف ناقص يتمون الصفوف الأول ويترافصون في الصف قال تعالى عنه مقسما بهم والصافات صفة كما في البغوي والقرطبي وبين كثير وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهه ملك أو قدمه قائما يعني لله ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون تفسير الطبر وابن كثير وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما في السماوات موضع شبر الا وعليه ملك يصلي او يسبح اذن هذا العظيم سبحانه وهذه ملائكته وهذه عبادتهم يعظمونه افلا ينبغي علينا نحن ان نعظمه وأن نعرف من عظمته ما يدفعنا إلى عبادته وخشيته الحديث الثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اعد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 نعم انزه الله عن كل نقص وعيب لا يليق بكماله وجلاله أنزل الله عن الجهل والعجز والتعب والإعياء والولد والزوجة وفي حال ذل العبد وخضوعه وانحناء في الركوع وقد انخفض وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه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 رب الملائكة والروح رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده أيضا اللهم لك سجدت وذك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم وهذا تعظيم كان يقول في سجوده فالركوع هو محل التعظيم وهو والسجود حالتا ذل وخضوع وانخفاض ولذلك كان النبي عليه والسلام يقول فيهما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 فالله تعالى هو الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن ال العزيز الجبار المتكبر الجبار لها ثلاثة معاني إما تكون معنى الرؤوف وإما بمعنى القهار وإما بمعنى العلي أما الجبار بمعنى الرؤوف يعني جبار القلوب المنكسره جاذر القلوب المنكثرة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 ثالثاً الجبار بمعنى العلي الأعلى فهو أعلى كل شيء وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له كفء أو ضد أو سميل أو شريك في خصائصه وحقوقه كما في شأن الدعاء الخطابي وشفاء العليم وتفسير أسماء الحسن السعدي و نختم الآن بأبيات ابن القيم رحمه الله ونواصل معكم ان شاء الله في الدرس القادم قال رحمه الله في النونيه وكذلك الجبار من اوصافه والجبر في اوصافه نوعان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسره فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من انساني وله مسمى ثالث وهو العلو وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان وقال سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر قلوبنا وكسرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصل الله على نبينا محمد